Bismillahirrahmanirrahim Ar ma ytasālūn Ar nabai l'azim Al-lazī hum fīhi mukhtalifūn Kalla sa'y'almūn thum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 وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء li nukhrija bihi haban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kan miqata yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwajan wa futihatis وفكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان نجها مما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَبا إلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا A SMIAĻU Kašukevi وَكُلَّ kurie buriemit 8. Julgi nočių geraičių vasą Tai galėjau, p Shamu의 letinėse وَنكَوَارِبَ أَْتُرَضَ وَكَأسَدِهَا ق لا يَسمَونَ فيِيهَالَ وَو وَلكِ الذبَ جَزَ أَمِّ الوِّكَ عَْطُ أَن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 La yatakallamuna illa man adhana lahu ar-rahmanu wa qala sawabadhalika al ila